بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أعسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَا يَحْلُمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَذَقُوا وَلَا يَحْلُمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا لا آما يحكم من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا ان وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنرزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاه ذاك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لندخلنهم في الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كعذاب اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أَوَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بعاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم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 فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم أما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو عرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصدين 110. فآمن له وقال إن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 قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مؤلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما انزل ضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بذنبه فَمِنْهُمْ من أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ من أخذه الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وكذلك أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب.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 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيَاتٌ بينات في صدور الذين أُوتُوا العلم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 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابَ وَلَوْلَا أَجَلٌ مسمى من لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم له حيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين إِنَّ إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون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 ولئن سَأَلْتَهُمْ من نزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المحسنين